بسم الله الرحمن الرحيم قلو ا حي الي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا ي ه د ي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا ان لم تقولن سوى الجن على الله كذبا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 ش ر نريد بمن في ا ل أ أ ر ر ض م ا د بهم ر ب ه م ر ش د ا و إ ن ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي أن لم في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ف ب ل ا س ل ا رهقا وإنا م ن ا ا ل م س ل م و و ن م ن ا ا ل ق ا ص ح و ن فمن اسلم ف أ و ل ئ ك تحروا رشدا و أ م ا ا ل ق ا ص ط و ن فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه ل أ س ق ى اليهم ماء غدقا لنفتنهم فيه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 من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم, فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا و أ ق ل عددا قل ندري أ ق ر ي ب ما توعدون أ م يجعل له ربي أ م د ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د ا الا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه ر ص د ا ليعلم أ ن قد ابلغوا رسالات ربهم و أ ح ا ط بما لديهم و أ ح ا ط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا